بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ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 وَإِن عَلَكُم لَحافِ غين كِرَانَنن كَاتِدين يَعلَمُونَ مَا تَفلُ إَّا الأأَبَرَارَ لَ فَ وَإِنَّفُ جَارَ لَ فِي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 يَوْمَ لا تَكُ نَفسُ لَس شَيْ وَْأَّ يومَئذ للل